من تصافح القدر كاملت عنده وجاء كامل ما له يا ها كم جاءه كيف طيب كم انه جاء وما انه جاءه هاته وايثار عن اخرهم فكيف تكون حسره هذا المغرور وكيف تكون مصيبته مصيبته وهو وهو وهو وهذا هو الذي وهذا هو الذي جاء بتاكل اعمالي يأكل اعمالي بما يقتل بما يقتل على الصالح من الشرك او النفاق او المعاصي المحرقه فلو كان بستانه بستانه زاهيا زاهيا سهيا قد قد ايت من عوده ايت منها قد ايت من عوده وبقي بحسرته لعائلته فهذا لأحسن الأمثلة فهذا فهذا فهذا فهذا من أحسن الأمثال وأنثبها فقد ذكر الله صفة بسان من ذكته الله على الإيمان والعمل, والعمل والبسان من أفضل عمله بما ينافيه ويوخذ من ذلك أن الذي لم يوسق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بسان أفضل وادي تسفيه تسفيه الاعماد وادي تسفيه لا انا كلام من المهندس من عشان يكون هذا اللي عنده وكنا قبل ما هو موجود تمام تمام بغض النظر بغض النظر طيب بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر يا راعنا هل هل مسترف الطاب؟ لمساء نعم اوجدت فيه الاعمال بالبساتين هل البساتين تمدها وطيب المحل وحسن موقعه فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياه القلوب الطيبه وقد جمع العامل وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والاخلاص والمتابعه فازمر عمله كل ذوق بهي كل ذوق بهي كل زوج بدات على وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يفتنه الظمان ماءا فيأتيه وقد يئس فيأتيه. فيأتيه وقد سجد الظمأ وأنهكه الإعياء سدد به فيأتيه وقد سجد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سراباً ومثله سراباً فيأتيه سراباً ومثله سراباً الذي أحرق, أحرق, أحرق فجاءة الرياح أذرته فلم تكسبه باطية وهذا مناسب لحاله وبضلان عمله فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة ومعاصيه فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والفراب الذي لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعا له فإذا, فإذا وصله فاذا وصله ولم يجد شيئا تقطعن ولم يجد فاذا ولم يجد فيه شيئا تقطعت نفسه حشرات ووجد الله عنده فوفاه كتابه كما نفثنا فقاقع المخلصين بنخل البساتين وبنخل البستان الذكي لذلك كما نفثنا فقاقع المخلصين بذلك البستان الذكي الزاهر هنا هنا هذا مثل عمل المستفد في ظلمات التقليد بأداء مفيدة <تصفيق> هو لازم هالتقليد لا يزال كل من الناس يقف حمال هذا غرف هذا الناس كنا التقليد العامة ليس كل بحثنا بأجينه تقليد كيف يجب ان هناك إنسان الحمد لله الله عنا وعنك كان جديدا اولا اولا صرنا نفقات بحجر املس عليه بحجر املس عليه شيء شيء للفراغ اجد ايش املس الوصفية ووزن بحجر أملس عليه شيء من فراب فأصابه مطر سجيد تركه صلدا لا شيء فيه لأن قلب المراء لا إيمان ولا إطلاق بل هو قاسم كالحجر فنفق فنفقته, حيث فنفقته حيث لم تفتر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة في هذا المطر الذي لم يؤثر فيها هذا كهذا المطر الذي لم يؤثر فيها للحجر الامله شيئا وهذه وهذه الامثال الى طب الى الى طبقت على ممثلاتها ومثلاتها اذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد ناراً من غيره ثم لما اضاءت ثم لما اضاءت من حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ وانطفأ ضوؤهم في ظلمة عظيمة اعظم من الظلمة التي كانوا عليها اول وهكذا المنافق في سنار استنار بي الإيمان الايمان لما له رجل ود يا قلبي عليكم شروق الحيرة فذهب عنه فلها عنه نوره نوره نوره نوره ما هو اليه وبقي في ظلمه في حيث متحير في ظلمه متحير في هيرا هيرا فهم لا يرجعون لان يثنين الله في عباده أن من ان من جاء لهذا لأن من جاء من دعانا انما له الهداه واتضح له الحق ثم رجع عنه انه لا يوفقه بعد ذلك للهدايه لانه لان بالحق قال الحق فتركت وعرض على ربك على ربك وهذا المثل ينطبق ينطبق على المنافقين وفي العنز الكريمه فلما اراق من حولهم غره الله, الله, الله, الله, الله, الله بنوره ونحن نعلم ان النار فيها حراره وفيها نور غير ان النور حل في الظلمة وباقي ايضا الحراره سواء في اللاح في حراره وفي ظلمة يا قاده هؤلاء لما رأوا الإيمان الله بنوينه وثم قاعد فعلا ونقلب وأفذتهم كما لمؤمنوا به أول مرة ونقلبوا في طيان نعمه نعم ولهذا من أسد ما يكون إن, إن الإنسان يبي الحق ولا فينا ثلاث جزئية ثم يحرق اتباعاً لهوى نفسه أو خوف من العامة أو ما أشبه عليه فهذا ربما ينحرم الحق في المستقبل ولا يجب له <تصفيق> هو دين له ولكنه على خلافه ولهذا يجب عن الإنسان لعلم الحق أن يفادر به أيضا كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه لنصح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع لأن بعض علماء الشيخ الثامنية يقول أن الدين لا نقسم إلى أصول وفروع وعن نضاح التحديم إلى أصول وفروع غير منظر ثلاث هي ما هي الخور ما هي الخروج هنا صحيح حسب ما أصنوه وليس بصحيح حسب الواقع لأن هناك هنا كان الإسلام ليس كانها أصوص هنا على خمس ثابت ثابت عن الله وكما قالت كلمة الإخلاف أصلها ثابت وثماث هنا ها؟ <تصفيق> ايه صحيح ان هذا حسب تقسيمهم هم يقولون الأصول هي الأمور العملية وفرور العلمية والفروع هي الأصول العملية هي الأمور العملية بعضهم يقولون الأصول ما لا أبث فيه الجهل والفروع ما لا أبث فيه أن يقال إن الدين له أركان وره يعني شراء غير أركان هل هذا يجب على بعض الناس يتصمون لا لا غلق هذا غلق ما يمكن أن أريد قشور يعني قشور يغمى ولا يغمى ولا ولا شيء يريد أن أسمع قشور أبدا لا لا غلق هذا غلق جدا اذا سمعت فقط واذا تقول له بشور ؟ ترمية ترمية ها ترمية في الدين شعور مرمى يدخل بقزة وقدامة جمالة فقط بيادة ويطرير وافضل ان يفترض اجل لا يصابق ان يبدأ العام في العام اذا لم نقول ان في الدين شعورا إن, ان في الدين شعورا قصورا ابل كل الدين له لكن بعضه من أكل الإسلام أو أكل الإيمان و بعضهم دون ذلك ها؟ إطرق الإنسان نعم هل يطرق على الأذيب ها؟ يطرق على الأذيب؟ لا مأدن لا نعم هذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تذكروا وعرضوا ثم غلبته عليهم الاغراض الباغ فدركوا الإيمان والجدال الثاني وهو قوله او كطيب من السماء فيه ظلمته انهار بكم يعني اصلا مجد يظن مثاله السماء بقوله او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اضياعه في اذانه من الصواريخ حذر الموت والله محيط بالجاثريين يعقل على المنافقين الضالين المتحرف المتحرفين المتحيرين المتحيرين الذين يسمعون القران ولم يعرفوا ولم يعرفوا المواثقين واعرضوا عنه وتركوا سماعه ابتداءا لقراءة سائدهم وسادتهم ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها ولإغرار ولإغرار بها بحالة بحاله زهرة الربيع تعجب الناظرين وتأغ الجاهدين ولا ظنون بقاءها ولا ولاؤ منون دولاؤ منون جوالها فلا ح بهها أنما خخله صاف حتى عنهم زائلة و ح إائيمها مثالقين في أسرع يوق في هذا الربية إذا أفضلح على القراار حشيما ووضع الحياة يب أنثنع يب تفرميما وهذا الأ هذا الصف السه الأوق واعترف به البر والفاجر ولكن ولكن سكر الشهوات وبعث واعي الإيمان ارتضى إثار الآجل على الآجل القاعدة الثالثة والعثون إرشادات القرآن على نوعين هذه الحصائف الفائدة أو الفائدة تدل على أن بيان القرآن من قطم إلى قصير بيان مختقل بيان بضرب الأمثال بضرب الأمثال وهو تشفير المعقول المحسور يتفرش ويتبين فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأدهان فإنك لو ذهبت كيف حال الذين يمرون من بين الله قسيا؟ <تصفح> تزل الذل والضعف وقاعده ليس المقصود لو ذهبت تتكلم بصفحه كامله ما كانت قوليه تعالى مثل لينتقم من هؤلاء كما خذ العنكبوت اتخذ بيتا هذا جدا مع انه كلمات كثيره لان لانه, لأنه شبع من امور معقوله من امور المحسوسه في هذه النقطه والذين يدعون الى الله لا يستجيبون لهم بشيء الا كراثتك فهي الى الماء يبلغ فاه وانه جبال فلديه يمد يديه الى هذا الرضان لو بسلت يارك الى ما هكذا هل ستجل فمك؟ أبدا ما بل وليس تقضى على يدك <تصفيق> فهكذا ايضا امرنا يدون المجلة <تصفيق> ومن هذه القاعدة فيها ان من طرق تعليم القرآن وبيانه فارب الامثال وهو تشبيل الاشياء المعقولة الاشياء المحدوثة لتتبين في ذهن صورتها وتتطرف يا اقرؤ قصي اسنيد يا فاقا اذا سارحه هو على النوعحدهما مف... اي وهذا مف... اي اي يرشاد مو تيوشين امرا اي يرشدا امرا او نهيا وخبر تقضى الى امر معروف شرعا او معروفا عرفا كما تقدم والنوع الثاني أن في إلى استخراج الأشياء النافئة من أسوء من أصول معروفة ويعمل ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر أما النوع الأول فأكثر رسادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة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 فادها واوقاتهاها وانزالها واي شيء ان خلقت واي اي فائده وماذا فيها من الايام وما عليه من المنافع افادنا هذا الفكر افادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين احدهما اننا نستدل بها على على الله على ما لله من استفاضه الكمال والعظم وما من النعم الواسعه والاياد المتفره وعلى قط ما اخبر به من المعاذ والجنة والنار وعلى طفق رسله وحقيقة, وحقيقة ما جاءوا به وهذا النوع قد أكثر منه أهل الأهل العلم وكل ذكر وكل ذكر ما وصل إليه علمه فإن الله أكبر أكبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب وهذا أجل العلمين وأعلاها وأكملهما والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع, المنافع المتنوعة فإن الله سخرها لنا وصلتنا على استخراج كميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية فتخر لنا أرضها لنحرفها ونزرعها ونغرزها ونستخرج معادنها وضرقتها وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها اجتناعات ناشعة لجميع فنون الصناعات على كثافتها وتنوعها وتهورها لا سيما في هذه في هذه الاوقات كل ذلك داخل في تقديرها لنا وقد عرف وقد عرفت الحاجه والضروره في, في هذه الاوقات الى الى استنباط المنافع منها وترقيه الصناعي إلى ما لا... إلى ما لا إلى ما لا حد له وقد ظهر في هذه اللغات من مواد الموجهه أمور فيها هوائد عظيمه عظيمه للخلق وقد تقدمنا في قاعده في قاعده في قاعده في قاعده اللازم في قاعده اللازم ان ما, ما, ما لا يتم به الأمور المطلوبه فهو مطلوب وهذا يدل على أن ما لا تتم ما لا تتم به الأمور الأمور المطلوبه فهو مطلوب وهذا يدل على أن تعلّوا مخلوقه أن ما لا تسمّ الأمور مطلوبه إلا بها إن ما لا تسمّ الأمور مطلوبه إلا بها يسنّك من الطبعة نعم نعم نعم نعم أعطب وأن ما لا تسمّ الأمور المطلوبة إلا بها لقد تقدم ناجي طاعدة لازم ومنما لا تتم, تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب وهذا يدل على أن تعلم المصنعات والمكترعات الحادثة من الأمور مطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة العقل وأنها من الإهارة لله ومن علوم القرآن فإن القرآن نبدأ العبادة على أنه زعل الحديد في جبأة شديد ومنافع للناس وانه سخر لهم ما في الارض عليهم ان يسعوا ان يسعوا تحصيل يسعوا لتحصيل لتحصيل هذه المناجم من اقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفه معروفه بالتجارب وهذا التجاري بالتجارب وهذا في الله ولا يقال جاهو وتجربه بل هذا لحن والصواب كسر في المفرد وفي قَدْ جَرَبُوهُمْ فَمَا ذَادَتْ تجارب تَجَارِبُهُمْ أَبَاءُ جَاعَهَ إِلَّا الْمَجَّ وَالْحَنَعَ وهي معروفة بالتجارب وهذا من آيات القرآن وهو أكثر جليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته في عباده بأن أباح لهم جميع النعم فسيجئ له فسيجئ وص... له وصول اليها ببرودا بطرق... ويسترى ويسترى ويسترى لا وص... سيجئ له بطرق لا لا اثر تزال لا... تحدث لا تزال لا تحدث لا وقتا بعد وقت مستحيل فان شوكي <تصفيق> قد ذكر في عدة ايات انه تذكر وايضا وايضا قد اخبر في عدة ايات انه تذكر في تذكر به العباد كلما كلما ينفعهم فيفلقون ما سيفلقونه وما يضره وما يضرهم, يضرهم فيتركوه وان هدايته لجميع المصالح وانه وانت هو هذا اللي قاعد؟ شو هذا؟ ما تخليها، لا تضلها، لا تضلها، لا تضلها، لا تضلها، لا تضلها، لا تضلها، لا تضلها، لا تضلها لا ايش هي مو قاعده من بالي ده؟ عندنا بس ها؟ عندنا قاعده عندنا قال انه قرانه على انه كان حديث يعني ان الله اللي عندك محسن في اكثر قاعده في الحديث في تصرفي ها؟ في هذا عندكم؟ فعلا. يعني ناقصنا انكم عندنا ولا عندكم؟ عندنا يعني تقريبا يذكر كمان في سياق الدين ماشي اي انا بدي طيب ثلاثه هذا الجزء ان الورد هذا اصدار تناول عن هذا في هذا القرآن العظيم وان ارشاده في قسم القدسيه عوامل ونواهي واخطاء في هذا وعبرة وهذه واضح والثاني ترشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالعمر والنهي يستجدون بها على كمال قلة الله عز وجل وكمال رحمته ولا أن بها أيضا في أمور الدنيا مثل قل انظروا ما ذات السماوات والآب وماتوا النعاية والنظر عن قوم لا ومنذ قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا مع قرأة أهدا باظه ومنذ قوله تعالى وأنزل الحديد فيه بعثاً شديد ومنافع للناس فإنه إذا علم الأثار من الحديد بعثاً شديداً يتمج عليه في العمور التي هجل قوة وإلى متانه وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه المنافر ويخليفها الخليل فيصغره ويصمعه على حسب المنفع التي أرادها <تصفيق> لو أن رأى زوجه ترح هذه المنافر وكيف الوصول إليها لكان يحتاج إلى مجلدات كما هو أيضا حسن ثم هو موجود على خطب في الاتفال الوقت لا هذا شيئا ولكنه قال الحديث فيه منافع فإذا قرر ربنا عز وجل الحديث فيه منافع فمعنى ذلك أننا نتقفر علومنا وأفهمنا للوصول سلام. سلام. إلى تلك التي, سلام. التي سلام. أكبر الله عنها بهذا الشمع الذي هو صيرة صيرة منها جموع مجل وقرأ في مجل وقرأ في ماهي؟ المجل والخنع هو الخنع الخنع الخنع الخنع الخنع الخنع معه الشدة وفوخ والله إيدة الرابعة أعطوه الرسول ها؟ اللهم اطلوبه اللهم يمكن بعض الناس لا يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة ناكي هذا الصوت من الآيات الداملة على واحد عز وجل ها؟ ما أفضل الألم عنه لا أبدا من فضل الألم لا يكون فيه كان في فائده وهو أنه القاعدة في الرابعة هو العسون القرآن يرسل إلى التوسط والإتدال في الأمور ويضم التقطير والغلوة ومجاوثة الحد قال سعال إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقفل والآيات الآمرة بالعدل والناهية, والناهية عن ضده كثيرة والعدل في كل الأمور جزوم الحد, في الحد فيها وأن لا يغلو ويعتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحقوق ففي عبادة الله امر الله بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزته ونهى عن مجاوزه لذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في ايات كثيره فالعباده التي امر, فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الاصلاح للمعبود والمكذعه للربول وما فقد فيه فيه الامران او احدهما فهي من الاعمال اللاغيه وفي حق الانبياء والرسل صلى الله عليه وسلم امر بالاعتذال وهو الإيمان الايمان بهم ومحبتهم المقدمه المقدمه على محبه الخلق وتوقير وتلقيس وتوقير وتوقيرهم واستباههم ومألفه اقدارهم ومراتبهم التي اكرمهم الله بها ونهى عن الغلو فيهم في ايات كثيرة وهو أن يرفع وهو ان يرفع فوق منزله وهو ان يرفع فوق منزله من التي انزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء كما نهى عن التقصير في حقهم في الايمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم وذم وذم الغر فيهم كالنصارى ونحوهم في ايت في ايات أي أي أي أي كما لما كما النص صحيح فجاء دين كما دم الجاهلين لهم كلفهم كان حين كانوا في عيسى في حين قالوا في عيسى ما قالوا ولم ولم لم فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وروا ان هذا كفر بجميعهم وكذلك يتعلق هذا الامر في حق العلماء واولياء يجب محببتهم ومائحه اقوالهم ولا, ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص ولا يحل شفاؤهم وعجاوتهم أمن عاد لله ولي فقد بارثه بالحرب وأمر بالتوفص بالنفقات والصدقات ونهى عن الإمساك والبغض والتقفير كما نهى عن الإصراف والتبذير وأمر بالقوة والشجاعة إلى أقوال والأفعال ونهى عن الزبن وذم جبال وأهبار بالخور و.. و.. و.. و.. وضع وب.. في وب.. النفوس <سكين> <المنزل> ونهى عن زبن وضم وذم زبناء وأهل الخور وضع في النفوس كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وإيديهم إلى التهلك وآمر وحس على الصبر في آيات كثيرة ونهى عن الجزء والهلأ والسحق كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوى في آيات كثيرة وآمر بأداء حق فوامر ابيداء الحقوق اداء حقوق حقوقنا نعموامر باداء الحقوق ما له من لمن له حق عليك من الوالدين ولا قارب ولا اصحاب ونحوه ويستني اليهم قولا وفعلا ودن لمن قصرا في حقهم أو اساء اليهم قولا وفعلا كما دمن من غلى فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعه الله وأمر بالاعتدال في الاكل والشرب واللباس ونهى عن الفسق ونهى عن عن الترف فكما عن التقصير الضار بالقلب والبدن وبالجمله فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين جميلين تفريق وافراط الوقائع الخامسه والعشرون فضول الله صدق صدق ما نقوله حيث <تصفيق> التواسط للشاء لما قد نعيش بعض معناها لا تخص التواسط عن تكون موافقة للشاء في كمية وكثيرة um, mm -hmm.